وصبيح العدى وصبيح العدى هذا برنامج يذاع في الاوقات التالية العشر مساء بتوقيت الكاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الموعيدنا اليوم إن شاء الله مع صورة النساء وهي في الجزء الخامس من القرآن العظيم الصورة موجودة في ثلاثة أجزاء جزء الرابع والخامس والسالس هي أطول صورة بعد صورة البقرة صورة مدنية لها محوراً أساسياً المحور الأول هو التشريعات الاجتماعية التي تؤسس للمرأة وحقوق المرأة وحقوق اليتامة وحقوق الضعفاء والأقليات تؤسسها على العدل وعلى الرحمة واضح محور العدل واضح جدا في الصورة وكذلك المحور الثاني من الصورة هو حماية الأمة المسلمة من التهديدات التي لازالت تأتي وستظل تأتي من أهل الكتاب ومن المنافقين ومن ضعفاء الإيمان اسم الصورة بتعلق بمحور واحد منها بس النساء ولكن فيها جزء كبير من الصوره يتعامل مع المحور الثاني وهو التهديدات والاخطار التي تاتي من اهل الكتاب ومن المنافقين المحور الاول يقول سبحانه وتعالى واتوا اليتامى اموالهم فلا تبدلو الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الا اموالكم انه كان حوبا كبيرا واتوا النساء صدقاتهن نحلا خالصه طيبه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تشريعات لا يحل لكم ان ترثوا النساء كره تشريعات وضوابط حتى يقوم المجتمع على العدل يقوم على الرحمه لان هذه الامه منوط بها اقامه العدل والرحمه في العالم كله والشهاده على الامم بالعدل والرحمه فلا بد من ان تقوم هي ذاتها على هذين, الأساس هذين الأساسين هذين وهما العدل والرحمه اللذين يؤسسه لهما القرآن العظيم في سوره النساء يقول سبحانه وتعالى في المحور الثاني من السورة ألم ترئ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال ويردون أن تضلوا السبيل حقد وحسد على أمة الإسلام ألم ترئ الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ضد عفاء الإيمان وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتال إذا فريق منهم بيخشون من الناس كخشية الله أو أشد خشي وقالوا ربنا ليهما كتبت علينا الكتال لو لأخرتني لا الأجل قريب كل متاع الدنيا قريب فدول محورين الصورة تأسيس المجتمع المسلم بالذات فيما يتعلق بشأن المرأة وتأسيس وحماية هذا المجتمع من الأخطار التي تتهدده ثم يبين القرآن بالتفصيل كيف أنه أنقذ المرأة الشبهة المشاعة أن الإسلام ظلم المرأة وأنه يعني تجاوز في حقها المرأة كانت ليس لا حق في الحياة أصلا قبل الإسلام كانت توأت وإذا الموجودة تسئلت كانت توأت جاء الإسلام حرمة كانت المرأة تجبر على إذا توفي زوجها كان لابد أخذ زوجها يتزوجها قهرا كده وينجب منها ولدا وينسبه لزوجها بغير مرعاة لمشاعرها ولا حقوقها ولا أي شيء خالص المرأة أيضا كانت لا ترث كما يظلم بعض الناس النساء الآن ويحرموها من المراف كانت ترث بل كانت تورث كان أي واحد من أقارب زوجها يأتي يضع يضع على المرأة خلاص يبقى بتاعتك ونسها ورس هذا كان حال للمرأة قبل الإسلام جاء الإسلام وجعل لها ذنما مستقلة وجعل لها حرمة وجعل لها حقيتها في المطالبة بحقوقها كميلة ووضعها لها ضمن تشريعاته العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا نساء ترها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتينا بحشن بيننا ما تضيكوش عليهم العيش وتضيكوش عليهم حتى تضر المرأة تقول لك حليني منك وتبرئك من حقوقها لا لا تفعل ذلك ولا يحب لكم أن ترسوا نساء كرها ولا تعضلوهن لتضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما آثيتموهن إلا إتنفى حجر مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كريتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هكذا القرآن يأمر بحماية النساء وبحماية حقوقهن وبغل ذلك من التشريعات التي في هذه الصورة المباركة ثم يبين الله صبحانه وتعالى حال ضعفاء لمن ونفقين الذين كانوا على حلف قوي جدا مع اليهود ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت أقد أمروا أن يكفروا به كان في واحد من اليهود اسم قعب بن الأشرف كان سيدا فيه وكان مطاعم فأجي بعض المسلمين حينما اختلف مع أخيه على مسألة قال تعالوا نحتكم إلى رسول الله قال لا نحتكم إلى رسول الله نحتكم إلى كعب بن أشرف هذا كلام يقوله مؤمن هذا كلام يقوله ضعيف. إنسان ضعيف للإيمان إن لم يكن خالم للإيمان تماما فالقرآن يبين الأمطار الذين, الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت كل ما عبر من دون الله طاغوت كل ما حكم من دون الله طاغوت يريد أن يتحكموا بالتوحيد وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قال تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعذبهم وكلهم في انفسهم قولا بنيرا ذكرهم وايقظ ايمانهم واحي عقيدتهم حتى يستقيموا على الله عز وجل أيضا الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل أمر مباشرا في هذه السورة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل حدث في, غزو في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ بباب الكعبة واقف والناس تحت قدمي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه قال اجمع لنا الحجابة مع السقايا رسول الله لبني هاشم فقبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أين عثمار المطلحة هم المسؤولون عن حجابة البيت ويكون معهم مفتاح البيت حينما تقاسموا بني عبد المنافع الشرف كان المفتاح البيت مع بني عبد الدار كان سيدنا عثمار المطلحة بيمثلهم أين عثمار المطلحة خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم رغم أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لو أمر أن تضم إلى بني هاشم عصبية لبني هاشم لم يكن أحد يكون له تلت تلت كام ولكن صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بأمر الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها عموما هذه الآية عامة ولكن هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ثم موقف آخر وبين عد الإسلام حتى مع المخالفين حتى مع المخالفين الذين يعني طال كيدهم ضد الاسلام حدث ان بعض المنافقين بعض ضعاف او بعض ضعاف الايمان سرق درعا صار قدرا في سوال دقيق وراح لواحد يهودي قال له شيل السوال عندك وبعدين بيدوروا على الدرع كان السوال ده كان مخروم فبينزل دقيق على بيت اليهودي لقوا الدرع عند اليهودي اتهموا في أنت لسرقة الدرع قال لا دفلان المسلم المسلم, المسلم هو اللي جاب للدرع ده تلقى ما قلت لك واتهم فيها اليهودي اتهاما واضحا ولم ينجيه إلا أن الله عز وجل أنزل آيات اليهودي متهم ويأخذ بجريرته ويعني الدليل قائم عليه نزل القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ مش بين المسلمين لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم رغم سيد محمد لكن استغفر الله إن الله كان غفور رحيم وَلَا تجادل عن الذين الَّذِينَ أنفسهم إن الله لا يحب من كان كَانَ خ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فالقرآن صفحة كاملة من القرآن نزلت عشان تبرق واحد يهودي تبرق واحد يهودي عشان تقول الارتكب الجريمة مش يهودي لا ده المسلم المسلم ضعيف الإيمان المسلم المنافق هو اللي جايب الشبهة هو اللي جايب التهمة للإسلام وبرأ اليهودي ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الربع ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وسيد محمد لوحده في الميدان ده معاه ربنا عز وجل يسدده ويوجهه وينزل قرانا ليحقق الحق ويبطل الباطل ويقيم العدل المسؤول عنه هذه الامه متنا مسؤولة عن إقامة العدل بين الناس فلابد أن نقيم في بيوتنا وبيننا ويأتي الكرآن واضحا صريحا يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إي يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم فلا تتابعوا الهوى أن تعدلوا فالقرآن يأمر بالعدل ويأمر بإقامته تحت أي ظروف حتى يقوم ملك دولة الإسلام ويقوم عدلها وقد شهد العالم فعلا بذلك حينما فتح المسلمون سمرقند دخلوا بغير, بغير أن ينذروا أهلها فأهل سمرقند في وسط أسيا بعته لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قلوه أنت يعني محدش أنظرنا ولا حد عرفنا هم مطلوب أننا إيه فبعت لقائد جيشي أن يخرجوا من البلد يخرجوا منها وينذروا أهلها ثلاثة أيام ويوضحوا لهم ما يدعون إليه ثم بعد ذلك إن أبوا يقاتلوهم ويكون الدخول وفق أساس الإسلام ووفق منهجه فلما خرج أهله خرج المسلمون من بلد دخل الناس في دين الله أفواجه أنهم علموا أن الإسلام على المسلمين ضابط وله عليهم سلطان وهم يأتمرون ويحتكمون إلى ربهم عز وجل لا إلى أهوائهم هم ولا إلى رغباتهم هم دي قيالة الإسلام ودي سيالة الإسلام ودي أستاذية العالم التي يدعو إليها الإسلام لا كالبلطجة التي يدعو إليها غيره ويتسيد على العالم بغير حق هكذا هذه السيادة وهذه الشهادة لا تكون إلا بإقامة العدل والرحمة في مجتمع المسلمين يلفت نظرنا أيضا في سورة النساء مكانة الصلاة مكانة الصلاة في هذا الدين عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى يقول في يعني وقت القتال لا, لا, لا تترك الصلاة وقت القتال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا, فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة في نفسهم هذا الكلام ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم شايفين التوجيه الحنون من الله عز وجل واخذوا حذركم خلوا بلكم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينة قرية فإذا, فإذا قرية الصلاة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط فإذا اطمألنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط ده في وقت القتال وما في وقت السلم في وقت حياتنا العادية بنعمل إيه في الصلاة يا من يتهون في الصلاة ويا من يفرط فيها فالصلاة لا تسقط على المسلمين أبدا شوف حتى في آخر سورة النساء رسحنا تعالى يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة منصوب على الاختصاص والمؤتون الزكاة يعني في وسط الجملة صفات للرسخين في العلم ثم تأتي الصلاة وأخصوا الصلاة وأخصوا المقيمين الصلاة دي مرفوع ودي منصوب الناس اللي بتفهم في اللغة العربية والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ومؤمنون بالله اليوم الآخر وليك سنؤتيهم أجرا عظيما أيضا ولا تقربوا صلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون الصلاة ذكرت وتكررت لأنها دعامة هذا المجتمع وهي أساس الصلة بين العبد ومن الله عز وجل كما ذكرت هناك في سورة البقرة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ثم يأتي ختام هذا الجزء الجزء الخامس من القرآن في سورة النساء في فتح باب التوبة المنافقين فاتح باب التوبة لكل المذنبين فاتح باب التوبة لكل من حارب الله عز وجل إن أراد إصلاحا وإن أراد توبة صدقة الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كثالة يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل يعني بذكر ربنا أيه بس قليل فالمؤمن يذكر الله كثيرا ولا يذكر الله إلا قليل مذابذبين بين ذلك لا إلى ولا اله الا هؤلاء ويرضى الله فلن تجد له سبيلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اسمعها ثاني الا الذين تابوا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف الله المؤمنين اجرا عظيما وبعدين ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم آية في غاية الحنو والرحمة والأمل والرجاء في رحمة الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما أيها الإخوة سورة النساء مليئة بالرحمة يقول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تجتنبوا الكبائر خلاص نعدي الصغير ونتجاوز عنه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 وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من, لدنه ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك, وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هذه الآية بك عندها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلاه عليه سيدنا الله بن مسعود وجل الله عنه ويعني أحسب أنه باكى بهذه المكان العالية التي رفع الله عز وجل عليها بأن جعله, إليها بأن جعله شاهدا على الأمة وشاهدا على العالمين وأمته شاهدة على العالمين صلى الله عليه وسلم هل لا فقهنا أيها الإخوة هذه المكانة التي يرفعنا الله عز وجل عليها لن نصل عليها إلا بأن نحكم أمر الله بيننا وأن نقيمه في أنفسنا وفي بيوتنا وفي معاملتنا إقامة صادقة حقيقية حتى يقيم الله سبحانه وتعالى ويقيمنا شهداء على العالمين كما أرادنا سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تدبر القرآن حسن العمل به وحسن الدعوة إليه وأن يجعلنا ممن دعا إلى القرآن فهجئ إلى سباق المستقيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سنة محمد وآل وصاحب أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا أريد أن أقرر أمرا هام وهو باطلاعنا على هذا المستشف هذا الجهد الموفق الذي يبزله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض نتبر